Die was van de leerlingen was zo laat in de leerlingen de laag. Waar de Ali, Alhamdulillah, نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه بداية للمستوى الثاني من هذا المعهد المبارك إن شاء الله معهد أهد الحديث والأثر مع تفسير الإمام الحافظ الجليل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى القرشي الدمشقي إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي وكان علماؤنا ومشايخنا كسماحة الشيخ عبد العز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ عبد العز بن عبد الله الرجح يؤسون بهذا التفسير العظيم وشرحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وتبعوا على ذلك الشيخ عبد العز بن عبد الله الرجح فإذا قلنا في هذا الشرح قال شيخنا فالمقصود به عبد العز بن عبد الله الرجح وقد حضرت له درسه وهذا في درس الخميس في جامع الأمير سلطان بحي الربوة بالرياض فإذا قلنا في هذا الكتاب قال شيخنا فالمقصود غالبا هو عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظه الله تعالى نعم وأرجو إن شاء الله لا يوجد أسئلة أسئلة لسؤال يكتبه وإذا تيسر في آخر الدرس لأننا مرتبطين بوقت معين 12 عصة وينتهي فيها جزء معين من التفسير فأرجو إن شاء الله لا يكون هناك اكثار في الأسئلة واللي يجد سؤالا يكتب سؤالا في ورقة إن تأسر الحمد لله إذا لم يتأسر نعتذر عن السؤال نعم سورة وهي مكية قال تعالى بسم الله نعم قال رحمه الله تعالى تفسير سورة النبأ وهي مكية تسمى سورة عما يتساءلون بسورة النبأ وعما يعني عن ماذا يتساءلون الدنيا دار اختلاط لا بد من دار يتميز فيها الناس وذلك يوم القيامه فقوله عما يتساءلون يعني عن ماذا يتساءلون وسميت سوره النبأ عن الخبر لان فيها اخبار يوم القيامه وما يقع فيها وهذا حال سور المكية الصور المكية تهتم بجانب العقيدة من الأحكام العقيدة لأن مكة لم ينزل فيها من الأحكام شيء سوى الصلوات الخمس قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين في ليلة المعراج نزل عليه الصلوات الخمس وقبل ذلك لم ينزل عليه الصلاة والسلام أي شيء إلا توحيد الله عز وجل في الفترة المكية فالسور المكيه تهتم بجانب العقيده والسور المدنيه بجانب العقيده تهتم بجانب الاحكام بجانب الأحكام ومعنى السور المكيه ما المقصود بالسوره المكيه والسوره المدنيه القران اما ان يكون مكيا واما ان يكون مدنية فالسور المكيه هي التي نزلت في العهد المكي ولو كان نزولها في غير مكة هذا هو الصحيح وليس أن المراد بالسور المكية التي نزلت في مكة والمدنية نزلت في الملينة هذا ليس بالصحيح والصواب أن السور المكية هي التي نزلت في العهد المكي في الثلاثة عشر عاما التي قضاها النبي عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في مكة والسور المدنية نزلت في العهد المدني ولو كان نزولها في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 وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنفرج به حدفا ونباتا وجنات الفافا قال المصنف رحمه الله يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامه انكارا لوقوعها عما يتساءلون عن النبا العظيم أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المرضع الباهر قال قتادة وابن زيد النبأ العظيم وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين إذا زلزلت الأرض لزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك لها يومئذ يصدر الناس أشتاةا ليروا أعماله لأنه يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين فسمي يوم البعث ويوم القيامة والآخرة لأنها آخر الدارين فالدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة دار الدنيا وهي مزرعة للعمل والبرزخ وهي محطة بين الدارين كالبرزخ كما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني حد يفصل هذا عن عن هذا فكذلك فترة البرزخ والقبر تسمي بذلك لأنها تفصل الدنيا دار العمل عن الآخرة دار الحساب والجزاء والآخرة وهي دار يحصد فيها الإنسان ما عمله في الحياة الدنيا نعم قال قتادة وابن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت وقال مجاهد هو القرآن والأظهر الأول لقوله الذي والأظهر الأول ما هو الأول البعث بعد الموت يعني يوم القيام نعم وقيل القرآن والأظهر الأول والأظهر الأول لقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون يعني الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وكلا من أساليب الزجر والتوبيخ فموسى عليه السلام لما قال له قومه لما كان البحر أمامهم وفرعون خلفهم ماذا سيفعلون قالوا إنا لمدركون قال موسى عليه السلام كلا يعني أبدا لا يمكن ان معي ربي سيهدي فأوحى الله له أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فصار فرقين كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم ومشى موسى ومن معه من المؤمنين في طريق من الأرض يابس إلى أن انتهوا منه وبدأ فرعون يمشي بجنوده في البحر فأطبخ الله عز وجل عليه هو وجنوده البحر فأغرقهم أغرقه وسط جنوده وزبانيته نعم ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ الاستفهام هنا ما نوعه؟ أحسن. الاستفهام هنا تقريري وقال شيء ومثله قول الله عز وجل الم نشرح لك صدرك الاستفهام هنا انكاري ام تقريري الرسول شرح له صدره ام لا شرح شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره صلى الله عليه واله وسلم فهذا الاستفهام نوعه التقرير قد يكون انكاريا قد يكون للتهديد قد يكون للتقرير والنوع هنا للتقرير كقوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك نعم والهمزة الاستفهام إذا كان مبدوءا بهمزة منفية فيكون الاث فيكون الإثبات فيه يكون الجواب فيه في الإثبات بماذا بلى وفي النفي بي نعم أما إذا لم يكن كذلك فإن الإثبات يكون بي نعم والنفي بلا نعم ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا، أرساها بها، وثبتها، وقررها حتى سكنت، ولم تُطارب من عليها. ثم قال: وخلقناكم ازواجا يعني ذكر وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر، وفي الآخر وعثور التنازل نعم، وهذه من آيات الله وخدره العظيمة، وآيات الله عز وجل نوعان: آيات شرعية دينية. وهي ما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله وآيات كونية قدرية وبها يعرف الإنسان ربه كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته وآياته شرعية وآيات كونية قدرية فالشمس والقمر من آيات الله الكونية يتأمل الإنسان فيها ليعلم قدرة الله عز وجل وآيات الله الشرعية كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اوحاه الله إلى أنبيائه ورسله هذه تسمى آيات شرعية نعم فمن آيات الله الكونية ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة للسير عليها ذلولا تخيل لو ان الارض كلها جبال لا تستطيع ان تمشي عليها او كلها مياه لا تستطيع ان تمشي عليها ايضا من اياته الكونيه وجعل وخلقناكم ازواجا قال شيخنا يقضي كل منهما وطره في الاخر فالمراه تقضي حاجتها من الرجل والرجل يقضي حاجته من امراته وهذا من آيات الله الكونية وجعل الله عز وجل بينهم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالعلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المودة وعلى الرحمة يعني الحب والرحمة يعني أنت تحب زوجتك ها لا وأنا أحب زوجتك وهذا يحب زوجته وهذا يحب زوجته كل رجل مسلم يحب زوجته يحب امراته نعم فمن ايات الله الكونيه ايضا ان جعل جعلنا ازواجا ذكرا و... وانثى ذكرا وأنثى فلا يصلح ان يكون الناس جميعا ذكور ولا يصلح ان يكونوا جميعا اناث بل ذكر وانثى نعم <تصفيق> قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة التردد والسعي في المعايش في عرض النهار. نعم. وهكذا المصدر في تردد ترداً كلها مفتوحة. نعم. إلا ماذا؟ هاه؟ بعض المصير أن تكسر فيها. ها نضال تنضال طيب نعم وقد تقدم مثل هذه الايه في سوره الفرقان وجعل فجعل الله قال شيخنا جعل النوم سباتا ليستريح الإنسان ويعود إلى الحركة بعد النوم تخيل لو أن الدنيا كلها نهار وليس هناك ليل أفضل ولا الآن أفضل الآن أفضل النوم فيه سكن وفي هدوء يسكن الرجل إلى أهله وبيته وبالنهار يقضي معاشه وحاجته في رزقه نعم جعلنا الليل لباسة أن يغشى, الناس أن يغشى الناس ظلامه وسواده يغشى أن يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال والليل إذا يغشى والليل إذا يغشاها وقال الشاعر فَلَمَّا لَبِسْنَا اللَّيْلَ أَوْ حِينًا لَهُ مَنْ مِنْ قَدْ أَذَانَهَا وَهُوَ جَانِحُ نعم وقال قتادة في قوله وجعلنا الليل لباسا أي سكنا. قال شيخنا وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس يستر الإنسان فالليل يستر النهار كما أن اللباس هل يستطيع أحد أن يدفع ذلك؟ يقول لا خلينا الـ 24 ساعة هذه نهار ما في داعي للليل هل يستطيع أحد ذلك؟ لا يستطيع أحد ذلك أبدا نعم قوله وجعلنا النهار معاشا أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع. بإتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس المنيرة على نعم أيضا من آيات الله الكونية أن جعل الله عز وجل غطاء لهذه الأرض سبع سماوات شداد شدادا في خلقهن نعم ولهذا قال واجعلنا سراجا وحاجا يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم نعم فالشمس يتوهج ضوءها والقمر له نور فالشمس ضياء فالشمس ضياء يعني فيه نوع توهج وحرارة والقمر نور والعلماء مثل الشمس من القمر ها كالقمر لا حرارة فيهم فيهم السكينه وفيهم الوقار وفيهم النور والإضاءة وأما الصبر فإنه ضياء النور قال النساء الصبر والصبر ضياء لأن فيه نوع حرقة يحتاج إلى أن يكتابح الإنسان جماعة نفسه أما القمر ففيه نور نعم ماء قال العوفي عن ابن عباس المعصرات الريح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وانزلنا من المعصرات قال الرياح وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل الكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إنها الرياح ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات من المعصرات أي من السحاب وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير نعم انظر إلى طريقة ابن كثير السلفية يذكر أولا من الآيات ما يفسر به هذه الآيات فإن وجدت أحاديث ذكرها وإلا ذكر أخوال الصحابة والتابعين وهذا ما درسناه فيه مقدمة في أصول التفسير مصادر التفسير عندنا الكتاب وإلا السنة وإلا الصحابة وإلا التابعون والعلماء وإلا اللغة العربي وهذا هو ابن كثير رحمه الله يطبق ما ذكره شيخ الإسلام وهو شيخه فابن كثير من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية فيطبق ما ذكره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم ورسالته الجميلة الجليلة مقدمة في أصول التفسير. نعم. وإن شاء الله بالمناسبة الدرس القادم شغلنا بمسألة الأوراق، فإن شاء الله الدرس القادم الأسئلة التي تكون على مقدمة في أصول التفسير إن شاء الله تأخدونها جميعا إن شاء الله. نعم. قال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تُمطر بعده كما يقال مراء معصر إذا دنا حيثها ولم تحي. وعن الحسن وقتادة من المعصرات يعني السماوات وهذا قول غريب والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب هذا في الشعب لم يقرأ هذا على شيخنا موجود في الشعب أكرم يوجد ها في جميع النسخ مم طيب مم كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يرسى ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه وقوله ماءا ثجاجا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا منصب. وقال الثوري متتابعا وقال ابن زيد كثيرا قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب هذا في أيضا في الشعب هذا لم يخرج على شيخنا أيضا نعم, نعم. لا بد جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكسرة الثج وإنما الثج الصب المتتابع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج يعني صب دماء البدني هكذا قال نعم أفضل الحج العج والثج العج يعني ما هو العج لا عندنا العج والثج العج هو رفع الصوت بالتلبية في الحج أو العمر لبيك اللهم لبيك والثج هو إراقة دماء الهدي لمن عليه هدي من قار ومتمتع في الحج بخلاف المفرد فليس عليه هدي وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أن الأرض ثابتة وأنها لا تتحرك وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد السادس والعشرين على صفحة أربعة عشر وأربعمائة وخمسة عشر وأربعمائة سؤلت اللجنة بالرآسة الشيخ رحمه الله تعالى فقالوا إن الأرض ثابتة ولا تتحرك وإنما الذي يتحرك هو الشمس والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عالك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والإدراك يا كل شيء واقف ولا ماشي، هاه؟ ماشي متحرك. نعم. فولا ولا الليل سوا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. أما الأرض فقال الله عز وجل فيها والجبال أرساها يعني ثبتها وسكنها بهذه الجبال الراسيات. وهذه فتوى سماحة الشيخ بن باز وفتوى كبار العلماء نعم وذكر القرطبي رحمه الله أيضا شيئا من ذلك في تفسيره نعم قال الحافظ رحمه الله بل نقذ الإجماع القرطبي الإجماع وابن القيم على ثبات الأرض وأهل الهيئة يقولون أنها تدورها ذباطي ولكن يقولون تدور حول نفسها وهذا ليس بصحيح نعم. الله قلت وفي حديث حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك يعني أن تحتشي قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما يعني المرأة لما جاءت المستحاضة التي ينزل عليها دم الحيض يسمى في زماننا دم النزيف. وهذا الدم ليس لا يمنع من الصلاة والصيام وطء الزوج ولا يمنعها من العبادات التي يمنع منها الحيض والنفاس لأن ولكن فقط تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصل وأما إذا نزل دم الحيض فإنها يمنعها من نجة أشياء منها وأعظمها الصلاة ولكن دم الحيض له علامات مخرجه من قاع الرحم ولونه يميل إلى السواد ورائحته هونتنة وهو أكثر غلظة من دم الاستحاطة فقالت إنما أثج ثجة يعني الدم ينزل كثيرا حتى لو وضعت قطنا أو قرصفا لا يوقف الدم نعم وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير والله أعلم نعم فهكذا المطر ينزله الله عز وجل ثجا ثجاجا يعني مطرا غزيرا وايضا عند البخاري في حديث اسامه ابن زيد حب الرسول الله وابن حبه رضي الله عنهما قال رضي الله عنه اشرف النبي أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على اطول من اطام المدينه فقال اترون ما ارى قالوا لا قال اني ارى الفتن بين بيوتكم كما واقع القطر قال العلماء يعني انها كثيره ومع كثرتها فهي متتابعه هذا في زمن من الصحاب، الله المستعان ماذا لو رأى رسول الله زمانا قال إني أرى الفتن بين بيوتكم يعني يا أيها الرجال كمواقع القطر كثيرة ومتلاحقه نعم وقوله لنخرج به حب ونبات أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المضارف حبا يدخل للأناسي والأنعام ونباتا أي خضرا, أي خضرا يؤكل ربا نعم قال شيخنا القادر على ذلك قادر على بعث الإنسان وغالبا في القرآن العظيم وهذا مضطرد إذا ذكر المطر يذكر بعده إحياء النبات ويذكر بعده البعث لأن إحياء هذا النبات بهذا المطر يشبه تماما إحياء الناس من قبورهم للقاء الله عز وجل وأيضا يذكر حياة القلوب نعم فالمطر حياة للأبدان والقرآن العظيم والسنة حياة للأرواح ولذلك أعظم الملائكة فجبرائيل ملك الوحي وميكائيل ملك القطر والمطر أيهما أعظم جبرائيل ملك الوحي أتدل على أن غذاء الأرواح أعظم من غذاء الابدان لا يضرك أن تكون نحيفا ضعيفا ولكن إيمانك قوي كعبد الله بن مسعود كان نحيفا رضي الله عنه لما رقى شجره ضحك الصحابه او تعجبوا من دقه ساقيه يعني ساق مثل يد الواحد منا او انحف منها فقالوا تعجبون من دقه ساقيه لهما اوزن عند الله من جبل احد يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله فرجل ليس بسمنته ولا غلظه وإنما بعلمه وعمله نعم أساتين وحذائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعه الله, أكبر, الله أكبر هذا الماء واحد والأرض واحدة وهذا طعمه حامض وهذه طعمه حلو يزرع القصب بجوار البصل فالقصب طعمه حلو ولا ليس بحلو حل سكر قسم قصب السكر والثاني حار فيه نوع حراره ويسقى كل منهم بماء واحد وفي ارض واحده فسبحان من انبت هذا وايضا هذا لونه احمر وهذا لونه اصفر هذا جماله واستوائه للطعام ان يكون اصفر كالموز وهذا ان يكون احمر كالبلح والرطب وهذا جمال أن يكون لونه كذا فاختلفت الأنواع في ألوانها وأشكالها وأحجامها وطعومها مع أن الماء واحد والأرض واحدة هذا بقدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه بحمد يقال هذا للملحدين الذين لا يثبتون إلها ولا خالقا أما رأوا هؤلاء الأغبياء هؤلاء الذين لا عقول لهم بل هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل وقال سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله كيف لا يؤمن الإنسان بهذا الخالق العظيم خلق سماوات وخلق ارضا ممهده وخلق جبالا شامخة وخلق انهارا هذا طعمه مالح هذا طعمه عذب النهر وهذا طعمه مالح البحر وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على ذاك بقدرة الله جل وعلا يقال هذا لمن ألحدا وأنكر وجود الله عزك الشعوعيين وبعض الكفار الذين ينكرون وجود الله والعياذ بالله نعم ولهذا قال وجنات ألفافا قال ابن عباس وغيره الفافا مجتمعا وهذاك قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى, يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل نعم طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم يعني كبداية وإن شاء الله من الدرس القادم سيكون موعد التفسير 45 دقيقة بالتمام وموعد العقيدة إن شاء الله أو الحائية 45 دقيقة إن شاء الله بالتمام ومن اللي يضبط الوقت أنت يا قناة إن شاء الله نعم نعم أكتب سؤال كما اتفق نعم